يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجبن الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الثامن عشر قال عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وصحبه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث رواه الامام الترمذي رحمه الله وقال فيه انه حديث حسن قال وفي بعض الروايات قال انه حديث حسن صحيح وهذا الحديث من الاحاديث التي هي تعد من جوامع الكلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعنى جوامع الكلم أي إن هذه الأحاديث وإن جاءت بألفاظ يسيرة وقليلة إلا أنه يندرج تحتها معانيا عظيمة ومعانيا كثيرة وهذا مما اختص الله مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد قبله ومن هذه الخمس أو الست الخصال قال وأوتيت جوامع الكلم أي أن الله جعله في غاية من الفصاحة والبلاغة بحيث يمكنه ان يجمع المعاني الكثيرة في الالفاظ اليسيرة وهذا الحديث كما اشرت في جلسات ماضية انه اجتمل على ثلاث مسائل المسألة الاولى الامر بتقوى الله اتق الله حيث ما كنت وقد تكلم الامام ابن رجب رحمه الله في هذا في هذا المعنى كلاما طيبا كثيرا واطنب وبين المراد من التقوى والمراد بقوله حيثما كنت وما هي التقوى التي يفيد منها صاحبها كل ذلك تكلم حوله مبينا شروط التقوى ومبينا آثار التقوى ومبينا أن هذه النصيحة أو هذا الأمر بالتقوى هي النصيحة التي وصى ونصح بها الرسل بعضهم كل ينصح أمته ونصح الرسل بعضهم بعضا وهكذا الأنبياء ينصح بعضهم بعضا وهكذا المؤمنون ينصح بعضهم بعضا بالأمر بتقوى الله ثم بعد ذلك بدأ الكلام حول الجزء الثاني من الحديث وهو قوله أتبع السيئه الحسنة تمحها أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وعرفنا أن الحسنات إذا تبعت السيئات محتها و. هذه المسألة هل هي مطلقة وعامة في كل سيئة او المراد بالسيئات هنا ما دون الكبائر تكلم الامام ابن رجب حول هذه المسألة ونقل عن اهل العلم الاقوال وجمهور اهل العلم على ان الحسنات انما تمحو الصغائر. اما الكبائر فلا بد لها من توبه ولا بد لها من نيه لان الله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فالكبائر ان اجتنبت تمحى الصغائر بالحسنات كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وهذا هو رأي جمهور أهل العلم الذي جمعوا فيه بين النصوص الواردة في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التفصيليه في هذا الموضوع ثم نقل الامام ابن رجب رحمه الله رايا اعتبره قولا شاذا نقله تبعا لنقل الامام ابن عبد البر وهذا النقل منسوب الى الامام ابن حزم رحمه الله وهو ان الحسنات يذهبن السيئات وان كنا من الكبائر أخذ بظواهر الآيات وبظواهر الأحاديث وقال إن الحسنات يكفرنا حتى الكبائر واستدل ببعض الآيات لكن هذه الآيات يعني وإن كان ظاهرها يشعر بأنها سبب في محو الآثاب لكن الأمر يتوقف على النية والأمر يتوقف على العمل، فإن النية والعمل والاستغفار يعني موجبات وأسباب لمحو الكبائر. واستطرد الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ذكر الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. في بياني ان فعل الخيرات وان الطاعات وان تقوى الله تعالى وان المواضبة على فعل الخيرات سبب في تكفير كثير من السيئات ومن هذه الاحاديث التي ذكرها قال وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله وظاهره أنه يهدم الكبائر والصغائر لكن الذي عليه آهل العلم أنه الإسلام يهدم ما كان قبله ما دام الإنسان قد تاب إلى الله وأناب فإن الله يقبل توبته ويضعه فالتوبة لها أثرها في محو ما كان فيها من كبائر يعني ارتكبت قبل الدخول في الإسلام وإلا فإن الإنسان لو أسلم لكنه بقي على ما هو عليه يعني من كبائر يقترفها ومن آثام يقترفها فإن هذه الآثام وتلك الكبائر لا تمحى، كما سيأتي بذلك بعض الآثام التي أشارت إلى هذا قال وفيه يعني وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في صوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني آثام السنة التي قبله، وهذا الحديث ظاهره الإطلاق والعموم، لكن أهل العلم على أنها الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وقال في صوم يوم عرفاء: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده؟ يعني يكفر آثام عامين. وأهل العلم أيضا قيدوا ذلك بالصغائر جمعا بين الأدلة قال وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات يعني بعدها كمثل رجل كانت عليه درع ضيقا قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقه يعني من حلقات الدرع وهذا كنايه عن انها توسع عليه درعا بحيث يكون درعا سابغا فشبه السيئات بحلقات الدرع التي تخنق صاحبها وتضيق عليه فإذا ما فعل الحسنات أزالت الحسنات تلك الحلقات الضيقة ونفست عن صاحبها وأزالت عنه آثار تلك المعاصي ولهذا قال ثم عمل حسنة كمثل رجل كانت عليه ذرع ضيقه ثم عمل حسنة فانفكت حلقا ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقا أخرى حتى يخرج إلى الأرض أو حتى تكون الدرع سابغة كما هي صفات الدروع الطيبة بحيث إنها تكون حاجزا لصاحبها من الاصابات من ان يناله سيف او رمح وهكذا الدرع اذا كانت سابغا وهكذا فعل الحسنات يزيل ويمحو اثار السيئات قال ومما يكفر الخطايا هنا الامام ابن رجب رحمه الله ذكر لنا مكفرات الذنوب ومكفرات الذنوب ان كانت هذه الذنوب كبائر فالذي يكفرها التوبة والذي يكفرها الاستغفار وبين التوبة والاستغفار تلازم وتضم فالتوبة تستلزم الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة ولذلك الشارع تارة يعبر عن التوبة بالاستغفار وتارة يعبر عنها بالتوبه وهي بمذابة الايمان والاسلام ان اجتمعا افترقا وان افترقا استمع، فاذا قيل توبة تشمل التوبة والاستغفار واذا قيل استغفار يشمل الاستغفار والتوبة واذا ذكر بلت التوبة على الندم عما وقع والعزم على عدم العود والإقلاع عن الذنب هذه هي أركان التوبة والاستغفار يعني أحد الأدلة التي تدل على وقوع التوبة كما جاء في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فبين أن التوبة أن الاستغفار يستجلب كثير من الخيرات كما هو الحال بالنسبة للتوبة فذكر أن من مكفرات الذنوب التوبة ومن مكفرات الذنوب الاستغفار ومن مكفرات الذنوب ذكر الله سبحانه وتعالى فإن ذكر الله يكفر الذنوب والآذام وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من يذكر الله تعالى بقول لا إله إلا الله هل هذه اللفظة تكفر الآذام وتزيلها فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنها تكفر الآذام وأنها تزيل وتمحو آثار المعصية بل إن الذكر الله بلفظ لا إله إلا الله أو بقول لا إله إلا الله يعد أفضل الذكر وأحسن الاستغفار وأحسن الأعمال كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله فلا اله الا الله من مكفرات الذنوب يقول هل الألف واللام في قوله إن الحسنات يذهبن السيئات هل هما للاستغراء وهل إذا كانت في الأولى للاستغراق تنسحب على الثاني فتشمل النوعين أي الكبائر والصغير الظاهر والله أعلم أن قوله إن الحسنات يذهبن السيئات يعني الألف واللام فيها للعهد وليست لي او انها للجنس ان جنس السيئات يمحو جنس ان جنس الحسنات يمحو جنس للسيئات لكن النصوص التي جاءت وقيدت وبيّنت ان السيئات التي تمحى غير الكبائر كما في قوله ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتهم قال والباقيات الصالحات قيل ذكر الله وقيل قول, قول حول ولا قوة إلا بالله أو قول لا إله إلا الله فهي من الذكر قال ومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن قول لا إله إلا الله امن الحسناته على هي أحسن الحسنات يعني أفضلها ولذلك تكفر السيئات وقد مر بنا حديث صاحب البطاقة والذي يأتي يوم القيامة وقد سجلت عليه سجلات تسعة وتسعون سجلات كل سجل مد البصر فيها كتبت عليه فيها آثام وعندما تعرض عليه يقر بها ولا ينكر منها شيئا فيقول الله تعالى إن لك عندنا حسن فيقول يا ربي وما تنفع حسن فيوتى ببطاقه قد كتب فيها أنه قال لا إله إلا الله فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فتطيش الكفة التي فيها السجلات وترجح الكفة التي فيها لا إله إلا الله مما يدل على أنها تمحوها وتزيلها ولا تترك لها أثرا قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يومه مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر والمراد بزبد البحر يعني ما يحمله البحر عندها هيجانه ما يحمله من أشياء من أوساخ من قاذورات هذه يحملها عندما يمر بالماء وباليابس ثم إنه يلقي بها لأن هذا الماء الذي ينشى أو هذا الزبد الذي ينشى عن تلاطم الماء مع الأرض يكون هو الظاهر على الماء فإذا من حسر الماء تركه على الشطآن هذا الزبد يظهر كثيرا عندما يهيج البحر وعندما يرتفع الموج لكنه لا يساوي يعني في منفعته كما ينتفع من ماء البحر ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فيه أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هذا الزبد الذي يظهر بشكل كبير وبشكل يراه الناس من بعد ومن قرب لو كانت ذنوب الإنسان على هذه الحال ثم إنه سبح الله سبحانه وتعالى وحمده وكبره فإن هذا التسبيح والتحميد والتهليل يكفر هذه الآثام وهذه الخطايا وإن كانت بذلك الحج فهذا دليل على أن ذكر الله تعالى أحد أسباب مغفرة الآثام والذنوب قال وفيهما أي وفي الصحيحين عنه يعني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال, رس... قال قال رسول أو عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدلة او كانت له عدلة عشر رقاب يعني كمن اعتق عشر رقاب وقد جاء في بعض الروايات انها كانت له عدل عشر رقاب من اولاد اسماعيل ولا شك ان هذا فيه ثواب عظيم لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله تزن السماوات والأرض وما فيهن والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل لا إله إلا الله جاء في الحديث أن موسى عليه السلام لما كلمه الله تعالى وناجاه وناداه واصطفاه وأنزل عليه التوراة أراد موسى عليه السلام أن يخصى بخصائص أخرى يريد أن يسأل الله بدعاء هذا الدعاء الذي يسأل به يفضل به سائر الناس فقال يا ربي علمني دعاء أدعوك به فقال الله تعالى لموسى يا موسى لا اله الا الله فقال يا رب كل عبادك يقولون لا اله الا الله يعني كأنه يقول أنا أريد شيء خاص فقال له الله تعالى مبينا فضل لا اله الا الله يا موسى لو أن السماوات السبع والارضين السبع وعامرهن يعني ما فيها من المخلوقات غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله يعني لا شيء يعدل إلا الله ولهذا على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة وأن يجعلها ذكرا له ليله ونهاره فقد علمنا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل لا اله الا الله من قالها في اليوم والليلة مرة مئة مرة كان كمن اعتق عشر رقاب يعني كمن نجا نفسه من النار عشر مرات لانه ان اعتق رقبا اعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار فان كنا عشرا فكانه باعد بينه وبين النار مسافة عظيمة، وقد جاء في الحديث سبحان الله تملؤ الميزان والحمد لله تملؤ ما بين السماء والأرض سبحان... ولا إله إلا الله تملؤ ما بينهما يعني ما بين السماء والأرض وعلى الإنسان أن يكثر من الذكر. لأن هذا ذكر يحبه الله سبحانه وتعالى وزيادة على ما يعطيك من الثواب يذكرك الله سبحانه وتعالى عنده فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه وإن ذكرته في ملئ ذكرك في ملئ خير من ملئك فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بالذكر بل عليه أن يكون لسانه رطبا بذكر الله فإن من كان لسانه رطبا بذكر الله كتب الله له من الخير وأعطاه من الخير وجنبه الشر وجنبه كل ما يفضي به إلى سخط الله سبحانه وتعالى وعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله فإنه ذكر الله سبحانه وتعالى به تطمئن القلوب كما قال سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب قال وفيهما يعني وفي الصحيحين عن عنه يعني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه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 وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسيه ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك قال وفي المسند يعني في مسند الإمام أحمد وكتاب ابن ماجا في سننه عن أم هاني رضي الله تعالى عنها وأم هاني هذه أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وابنه عم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا يعني أنها تمحو الذنوب ولا يسبقها عمل ومعنى لا يسبقها عمل أي لا يفضلها عمل يعمله الإنسان ليس شيء أفضل من قول لا إله إلا هذا معنى لا يسبقها عمل وأن من قالها يمحو الله بها الآذان والذنوب فلا يبقى معها ذنب قال وخرج الترمذي عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة اي ان هذا الذكر يكون سببا في محو الاثام يقول هل الذكر بلا اله الا الله افضل ام قراءة القرآن وبالخصوص سوره الاخلاص يقول اهل العلم الله سبحانه وتعالى من فضله وامتنانه على الانسان يستطيع الانسان ان يكيف نفسه مع ربه يقول ان اردت أن يكلمني ربي يكون الرب هو المتكلم وأنا المستمع أقرأ القرآن وأتدبر وأتمثل قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أتلقاها على أن الله يكلمني وإذا أردت أن أكلمه أذكره لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا شك أن هناك فرق بين أن يكلمك الله وأن تكلمه وفضل كلام الله على العباد فضل كلام الله على كلام العباد كفضل الله على العباد ولا شيء افضل من ان يقرا الانسان القران لكن الله سبحانه وتعالى اعطاك ايضا من الثواب في ذكرك لله جل وعلا لأن من يذكر الله سبحانه وتعالى يكون كمن علق قلبه بالله وشغل نفسه بذكر الله ولذلك ورد في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وهذا إنما يتجلى في قراءة القرآن التي هي أفضل الذكر وفي الذكر الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قول الله عز وجل فبأي أعلاء ربكما تكذبان هل معناها في كل مرة واحد أم لا ما فهمت سؤالك إن اردت أردت أن الله سبحانه وتعالى كرر هذه الآية في سورة الرحمن مرات وأراد بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا الخطاب الموجه الله سبحانه وتعالى وجهه للثقلين الإنس والجن وذكر هذه السورة في معرضي الامتنان على العباد ان الله امتن عليهم بان خلق الانسان وعلمه البيان وخلق له الشمس والقمر وخلق له البحار وخلق له النجوم والاشجار كل هذه من النعم فالله تعالى كلما ذكره بنعمه يقول له هل بهذه النعمة تتذكر وتؤمن وترضى وتسلم او انك تجحد؟ فالكلمة او الايه فيما يظهر لي ان معناها واحد لكنها سلطت على منن متعددة قال وخرجه الإمام أحمد يعني هذا الحديث الذي ذكره عن أنس من أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تساقط الذنوب كما يتساقط الورق من الشجرة اليابسة عندما تضرب أو تخبط اذا فذكر الله سبحانه وتعالى سبب في كفارة الذنوب قال وخرجه الامام احمد باسناد صحيح عن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجره ورقها قال والاحاديث في هذا كثيره جدا يطول الكتاب بذكرها ثم بدأ يذكر عن علماء السلف ما يدل على هذا المعنى قال وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية الا ان لسانه لا يفتر عن ذكر الله فقال ان ذلك العون حسن يعني عشاه يعينه على أن يتجنب المعاصي ويتوب لأن من استغل لسانه بذكر الله قد يكون ذلك في حالة حضور وقد يكون في حالة غفلة ولا شك أن ذكر الله في حالة الحضور هو الذي يترتب عليه الثواب العظيم لكن من دأب لسانه على ذكر الله وان لم يكن في حالة حضور فانه خير يحمله ان شاء الله على ان يكون عند ذكر الله تعالى في حالة الحضور لان من دعا وسأل الله تعالى وقلبه غافل ولم يكن في حالة حضور ورد أنه لا يستجاب له لكن هذا لا يمنع ولا يقال له لا يموجب للذكر بل يقال له عليك بالذكر وأكثر من الذكر عسى الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلبك وأن يحضر عقلك وأن تفيد من ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه فعل خير ولذلك قال الحسن رحمه الله إنه لعون حسن قال وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل اكتسب مالا من شبهه صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك فقال إن صلى وسبح يريد به ذلك يعني أن الله يحط عنه ويعفو عنه قال فأرجو وإن كان هذا ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء في الحديث ثم إن الرجل يطيل السفر اشعث أخبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له لكن يقال إنهم كلام الإمام احمد إنما هو في من كان في ماله شبهة يعني ليس المال الحرام متيقنا وإنما اختلط عليه مال حلال ومال حرام وهذا قد يخرج على قوله وآخرون وآخرون وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم فعلى هذا يعني الإمام أحمد رحمه الله قال أرجو يقول سؤال عملت عمره ومكست لكي يؤدي فريضة الحج هذا حرام أم حلال جزاك الله خيرا سؤال عجيب كيف يكون فعل الطاعات حرام لكن نقول الأصل أن الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى عليه طاعة الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم والله جعل لولي الأمر طاعا وقال وأطيع الله وأطيع الرسول واولي الأمر منكم فإن كنت من من أتيحت له فرصة أداء الحج والعمرة أو أداء العمره ثم تؤدي الحج وتسلك السبل التي تيسر لك أداء الحج ملتزماً بالتعليمات والتنظيمات التي وجدت ووضعت من اجل الحجاج ومن اجل ان يؤدوا مناسك الحج في يسر وسهولة لا شك ان هذا خير فعل ترتكبه وخير فعل تفعله ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منك حجك ويتقبل منك طاعتك لكن إن أردت أن تؤدي النسكين وتتعمد مخالفة ولي الأمر لغير ما سبب ولغير ما عذر فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك الحج والعمر وأن يعفو عنك فيما تجاوزت وخالفت لان مخالفة ولي الامر في مثل هذه الامور التي انما فعلت وجعلت من اجل اقامه شعائر الله بصورة افضل وبصورة اكمل وبهيئة اكمل افضل لا شك ان ذلك خير لا شك ان ذلك خير لكن أن يرتكب الناس ويتعمد المخالفة فإن الله سبحانه وتعالى وهب ولي الأمر حقا لا يجوز لنا أن نخالفه قال وقال وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسم مالا من شبه صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك فقال إن صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو قال الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وقد مر بنا في درس ماضي حول كلمة عسى وأنها في حق الله سبحانه وتعالى أمر ايه واجب وليست يعني للتردد أو للترجيح، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن من يقوم بالطاعات ويمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، فعسى الله أن يعفو عنه كما جاء في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا. من المهتدين فوصفهم بقول عسى أولئك وهذا أمر مقطوع به وهكذا هنا في قوله عسى الله أن يتوب عليهم يعني يتوب الله عليهم وقال مالك بن دينار البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس وقال عطاء يعني مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه من جلس مجلسًا من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس من مجالس الباطل وقال شويش او شويث العدوي وهو من قدماء التابعين كما بين هنا يعني انه بلقيله إنه من المخضرمين يعني ممن شهد عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمنه مسلما إلا أنه ما شرف بالصحبة فعدوا من التابعين قال إن صاحب اليمين يعني إن الملكين اللذين يكتبان على الإنسان حسناته وسيئاته صاحب اليمين أمير يعني على صاحب الشمال او امين على صاحب الشمال فاذا عمل ابن ادم سيئة فاراد صاحب الشمال ان يكتبها قال له صاحب اليمين لا تعجل لعله يعمل حسنة فان عمل حسنة القى واحدة واحدة وكتب له تسع حسنات. لأن من عمل حسنة الحسنة بعشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا, إيه؟ إلا مثلها ولما كان هذا الملك هو الذي له يعني الأخ بالمبادرة وله الإمارة يقد يقابل سيئة بحسنه ويزيد ويكتب له تسعة حسنات قال فيقول الشيطان يا ويله من يدرك تضعيف ابن آدم يعني إن الشيطان يولول عندما يرى هذا الفعل ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لابن آدم حسناته وأن السيئة يكتبها سيئة واحدة والشيطان يحرص على أن يفسد على الإنسان عمله فكأنه يقول مهما أفسدت من أعمال فإن الإنسان إذا ما عمل حسنات قليلة يمحو بها تلك الآثار يسأل سؤال غريب يقول ما حكم المال الذي يعطى للموظف الجمارك لتخفيض قيمة الجمارك لهذه البضاعة علما بأن ذلك البضاعة أو تلك البضاعة شرعية ليس بها صنف محرم أو حرمه الشر وهذا السؤال بعض الدول تبني اقتصادها على الجمارك وطبعا اذا عاملك موظف الجمارك بالشيء المقرر من قبل السلطان تتعرض للخسارة فما رأي الشارع في ذلك هي مجموعة اسئلة واكثر من سؤال متداخل علينا ان نفرق بين السؤالين السؤال الاول ما يتعلق يقول او حكم المال الذي يعطى لموظف الجمارك لتخفيض قيمة الجمارك لهذه البضاعة علما بان البضاعة يعني التي يدفع عليها هذا الانسان شيء من المال هي شرعية يعني مباحة ليست مما هو محرم يعني ليست من الأصناف المحرمة شرعا كالخمور والمخدرات ونحو ذلك الجواب إن دفع المال لهذا الموظف موظف الجمارك من أجل أن يخفق قيمة الجمارك هذا يعد من الرشوة يعد من الرشوة ولا يجوز أن يدفع له مال من أجل أن يخفض قيمه الجمارك وإن كان المال الذي معك أو التجارة التي معك مباحة وهناك أساليب يمكن للمسلمين إن كانوا في بلد أو بلد إسلامي يمكنهم أن يسألوا وأن يطلبوا من السلطة ومن المسؤولين في الدولة ان يخفضوا قيمة الجوارك خصوصا في الاشياء والأس... والاصناف التي يحتاجها المسلمون والتي يحتاجها الناس والتي لها يعني ح... ارتباط بحياتهم لان هذا يعتبر ضرب نوع من انواع التيسير على الناس أما أنهم يدفعون لموظفي الجمارك خلسه وبدون علم الناس أو يعني يتفقون معهم على أن يعطوهم شيئا أو نسبة من هذه الأموال فهذا كله يكون في دائرة الرشوة والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرئيس يعني ومن يسير بينهما واما السؤال الثاني فهو ما حكم يعني من يبني اقتصاده على الجمارك وان من يدفع لموظف الجمارك شيء فانه يضر بالاقتصاد وهذا أيضا من باب الإضرار بالعامة مرار بالناس من باب إلحاق الضرر بعموم المسلمين ولذلك لا ينبغي أن يفعل ذلك وإن فعله يكون آثما من جهة أخرى غير جهة الرشوة لأن جهة الرشوة كبيرة ذنب كبير والإضرار بالناس أيضا مما يمقته الله سبحانه وتعالى ويكرهه فيكون بصنيعي هذا قد ارتكب يعني معصيتين نسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وعنكم. هل يجوز هل يجوز الصلاة على النبي بغير وضوء هكذا السؤال نقول نعم الاكمل انت تكون في حالة وضوء لكن لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على غير وضوء الصلاة إن شاء الله مقبولة لكن ليس من الأدب يعني أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حالة الجنابة لأن هذا يعني حال يستقذره الناس والأولى لمن كان هذه حاله أن يبادر بأن يغتسل ويتطهر ثم يذكر الله سبحانه وتعالى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يذكر الله على كل أحواله ما لم يكن جنوبه وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنوبه لأن مسألة الجنابة يعني يحس الإنسان فيها بأنه بعيد عن الله وأنه لا ينبغي له أن يجري على لسانه ذكر الله أو القراءة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يبادر فإن اضطر بأن يعني كان في مكان ولا يتمكن من رفع الجنابة وإزالتها ففي هذه الحال له أن يتيمم يخفف يتيمم لكنه لا يقرأ القرآن وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغة التي يعني صيغة القرآن يصلي عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه يقول هل المقصود بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هو محو السيئات ويبقى الحسنات الجواب لا وإنما هذا في أمور القضاء والقدر في أمور القضاء والقدر وأما محو السيئات ويبقى الحسنات فهذا يكون بفعل الحسنات نعم وإن أمريكي ببرشتاته وإن أمريكي بصمري في حيث من البلاد الشديد ولما بيجي يجيب ياض ربنا اني وما يجي لحد ما عن الصلاه انت اذا اذن اتوضا وصلي وان نزل نزل من كما نزل كل ما اردت ان تصلي اذا دخل الوقت اتوضا وصلي وربنا ايه ان شاء الله يشفيك ويرفع عندك ان شاء الله مني ولما قال وخرج الطبراني باسناد فيه نظر عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نام ابن ادم قال الملك للشيطان اعطني صحيفتك فيعطيه إياها فما وجد في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر 33 تكبيرا ويحمد الله 34 تحميدا ويسبح الله 33 تصبيحا فتلك مئة قال وهذا غريب منكر يعني هذا الحديث وما كان ينبغي يعني للإمام أن يرد هذا الخبر لكنه يعني استدرك حيث بين مكانته ودرجته ورواية الخبر مع ضعفه إذا بينات درجته يكون الأمر إن شاء الله فيه ساعة قال وورا ووكيع قال حدثنا لا مشو عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وددت أني صلحت على أن أعمل كل يوم تسع خطيئات وحسنة قال وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها التسع خطيئات ويفضل له ضعف ضعف واحد يعني حسنة واحد من ثواب الحسنة فيكتفي به والله أعلم يعني هذا كأنه مثل قول عمر رضي الله عنه وددت أن أخرج منها لا لي ولا علي لكن قول ابن مسعود كأنه يقول يعني لو أنه خرج في اليوم بحسنة واحدة مقابل السيئات التي يقع أو تقع منه يعني هذا على سبيل التمثيل وعلى سبيل الافتراض وإلا فان الانسان يتمنى ان تكون اعماله كلها حسنات والله سبحانه وتعالى يحثنا على ان نكثر من عمل الطاعات ومن الحسنات قال وقد اختلف الناس في مسالتين هذه قضيه جديده بدا الامام ابن رجب رحمه الله يتناولها وهي هذه المسألة أشار إليها هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم أنها تكفر الصغائر دون الكبائر؟ الذي عليه جمهور أهل العلم كما قلنا إن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر أما الكبائر فلا بد لها من استغفار ولا بد لها من توبة. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر ايضا لكنه قول مرجوح سيأتي ذكره وتفصيله في درس المقبل إن شاء الله